يا ابو اليمن فزنا وعدنا الجمال وفضل ذكرنا يا خير العمال يا ابو اليمن فزنا وعدنا الجمال وفضل ذكرنا يا خير العمال يا سامع سماع ما صار اروع حديثه اسرار تحت الكسد عروذار بين الوصي والمختار نبضى وسرت في قلبان روح وبقت في جثمان نحبهم نودهم ونفق الأمال هواهم سنعهم ثبت في المقال جربوا الهمة في الزاو عددنا ذكرنا يا خير العمل I fàcil, vèrna, yathèri l'amèl La fi'l'hiër hi'beis'àl Fàfèl, n'a d'yèl, mursàl Khàbberni, bà'd, l'hi'l-hi'l-hi'l-hi'l هل فضل عند الله وانت العالم امر الله قيلك يا نمو قالي الجواب امتثال اخذ منها الحكمة مثل العزال يقول يم الجمال وفادل ذكرنا خير العمل يقول يم نفذنا كرم لا فخر واللي بعث لي بقران كرم كل بن الانسان خمسه في صفعه تبقى على مر الازمان يا تذكر لي وصا هذا الخبر في مفاتع من ذكر نزال غفران ورحمة ومنهال وكل من دليلا بذكرنا اشكال عليه الهنا بالسعادة نزال ذكر ذكرنا يا ذكرنا فلال عمان فزن بعض سيرتنا احتفاظ رب الكعباء سعدنا بسعدهم ويوم الوجال شفاعتنا لهم تضو المحال يقول يمفزنا وعددنا ذكرنا يا خير العمل يقول يمفزنا وعددنا اكتمال